كتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقول أن تقول ما جاءنا من بشير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 ويا وجعل لكم منوكن واتاكم ما لم يؤت احد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقربوا خاسرين 118. قالوا يا موسى إن في قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإننا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أن أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن